صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب مسرح الشباب. الشباب مصرح الشباب مصرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري مصرح الشباب الإخراج أماني أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في مسرح الشباب تختتم اليوم وبعد قليل فعاليات الدورة الثانية لملتقى القاهرة الدولي للمصرح الجماعي هذه الدورة التي عقدت تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وبرئاسة المخرج والفنان الكبير عمرو قبيل وحملت اسم الساحر الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيزة تضمن الملتقة مسابقة للعروض المسرحية والورش الدولية المتخصصة كانت لنخبة من أهم المدربين الدوليين في مختلف فنون المسرح كذلك أيضا تضمنت مجموعة من الندوات والموائد المستديرة لنقشة قضايا مهمة تتعلق بالمسرح الجامعين شهدت المشاركات الدولية في هذه الدورة من الملتقة تواجدا أوروبيا وإفريقيا بشكل أوسع من العام الماضي وبالفعل قامت اللجنة التنظيمية للملتقى بجهد كبير لخروج الملتقى بصورة التي تليق بمكانة مصر الفنية والثقافية وتليق بأول ملتقى دولي من نوعه في مصر للمسرح الجميعين برنامج مسرح الشباب والذي تم تكريمه في هذه الدورة من قبل رئيس ومؤسس الملتقى الفنان والمخرج عمر قبيل نظرا لدوره في متابعة الحركة المسرحية من المحيط إلى الخليج كان متواجدا في هذا الملتقى لينقل لكم الحدث لحظة بلحظة الأخوة والأصدقاء المملكة العربية السعودية ضيف شرف ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يسعدنا أن نلتقي مع المسؤول الإعلامي الفنان السعودي سامي زهراني رئيس فرقة الطائف المسرحية ورئيس ومؤسس مجموعة المسرح ثقافة بكم أهلا بك يا سادة غادة وأهلا الكرام الكرام.أستاذ سامي اليوم كان في ندوة مهمة جدا وحضرتك كنت مسؤول عن إدارة هذه الندوة كوكبة من المملكة العربية السعودية كانت تجلس على المنصة. عايز أعرف من حضرتك أهم المحاور الرئيسية للندوة. طبعا كما يعلم الجميع أن المملكة العربية السعودية يضيف شهر في الملتقى ملتقى الجامعات الدولي للمسرح و. من ضمن احتفالات الملتقى بالمملكة العربية السعودية كضيفا شرفيا لهذه المناسبة الراقية والجميلة عقد الندوة الرئيسة للملتقى للجامعات السعودية وتشرفت بإدارة هذه الندوة وكان معي كوكب كبيرة جدا من المهتمين بالشأن المسرحي ومن كبار كتة منهم لسان فهد رضي الحاربي الفنان القدير خالد الحربي، السادة حليم مظفر عبد الله عقيل تنوعت طبعا المحاور طبعا تناول المهتمين بالشأن المسرحي من خلال أوراقهم للشأن المسرحي خاصة المسرح الجامعي الأستاذ فهد تنقل بنا في مختلف جامعات المملكة العربية السعودية وأشار العديد من الأنشدة التي تقام في المسرح الجامعي الأستاذ خالد الحربي بطريقة رائعة جدا سرد التجربة الكبيرة والرائعة له من خلال المسرح الجامعي عندما كان طالبا وأيضا عندما انتقل إليها مخرجا ومسؤولا عن النشاط المسرحي في جامعة الملك العزيز بجدة ايضا اتجهت السادة حليم مظفر الى رصد العديد من آه آه ايجابيات وسلبيات ايضا المسرح الجامعي ومن خلالها كان هناك العديد من الفصل ما بين المسرح النسائي والمسرح الذكوري في في في الجامعه و سردت العديد من التجارب قبل رؤية 2030 وبعد رؤية 2030 ثلاثين رؤية 2030 التي أشارت إليها السادة حليم أن المرأة صعدت على خشبة المسرح من خلال مسرحية حياة الامبراطور وأيضاً من خلال المسرح السعودي الذي يقام الآن حاليا في أرض المملكة العربية السعودية ايضا اتجه السادة عبد العقيل إلى الإشارة إلى برنامج ال الجودة الذي يشير وأيضاً يصر على تقديم المسارح الجامعية ومختلف الإمكانيات للمجتمع وتوجه العديد من الأنشطة الاجتماعية الثقافية في المجتمع إلى داخل أروقة الجامعة لزيادة الحصيلة الثقافية للطالب الجامعي. أيضا اختتمنا هذه الجلسة بتوقيع كتاب المسرح السعودي بين المناورات والتوجس للأستاذ حلي منظور. وأيضا هنالك قراءة شرحيّة رائعة من الدكتور بشار العلاوي لكتاب السادة حليم المنظّر الذي تم توقعه حصريا بمجموعة من النسخ لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي الذي يديره الجميل والرائع السادة عمرو قابيل الذي من هذا المنبر أشكر التوجه الكبير جدا ل هذه الشريحة المهمة جدا في المجتمع التي نعول عليها الكثير طالما ما رفضت رفض المسرح الجامعي الدراما التلفزيونية وأيضا المسرحية بالعديد من الموهوبين منهم على سبيل المثال من يسمى هذه او هذا الملتقى في دولة الثانية باسمه الساحر الفنان المرحوم الأستاذ محمود عبدالعزيز شكرا للقاهرة شكرا للأهلها وشكرا للملتقى هذا الاحتفاء الرائع أستاذ ساميل ظهراني المسؤول الإعلامي لمرتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ورئيس فرقة الطائف المسرحية والفنان والمخرج المعروف يمكن فرقة الطائف تحديداً بتضم عدد كبير جداً من الفنانين الشباب وهو ما يعكس تقديم المملكة العربية السعودية للمسرح الجامعي هناك طبعاً منظومة مهمة جداً يعني نعمل عليها بالذات المدينة الطائف هو التوجه من البناء من الأساس يعني نحن من مراحل التعليم الأولى هناك العديد من الشباب الموجودين في حقل التعليم العام نحاول أن نمدهم أيضا بالعديد من المراجع والعديد من الدورات وهم أيضا أعضاء مؤسسين في فرقة مسرح الطائب من خلال هؤلاء الأعضاء نحاول أن نبني جينا جديدا يذهب مباشرة إلى المسرح الجامعي لكي يتنمى أيضا من خلال تواجد أيضا كوكبة جميلة ورائعة من الإداريين والمخرجين والمؤفذين للعمل المصرحية في خلال من داخل جامعة الطائف بعد ذلك توجه مباشرة الخريج الجامعة الطالب الجامعة الموارسة في جمعية التقابل البنون التي أقرب إلى الاحتراف وأقرب إلى أن يكون المسرح أكثر, أكثر اكتمالا لديه فمن هنا تنطلق مسيرته في المسرح من خلال جميع التقابل الفنون ومن خلال أيضا ما تقدمه فرقة مسرح الطائف بالتعاون والشراكة مع جميع العربية السعودية في الفنون بنون الدورات ومن خلال المسرحيات التي تعقد وتنفذ وتذهب أيضا داخل وخارج المملكة في العديد من المشاركات المحلية أو الخارجية لحصد مجموعة من الجوائز التي الآن يعتبر المسرح السعودي هو يمكن المسرح الفتي الشاب الذي حقق العديد من الإنجازات، حقق الكثير من الجوائز على مستوى المسرح الخليجي، على مستوى المسرح العربي، وعلى المسرح الدولي. مشاركات مهمة كثيرة يعني من ضمنها مشاركة في الملتقى بعرضين مسرحيين عرض مسرحية نحش جامعة الطيب عرض مسرحية أوراق منسية لجامعة الطيبة وأيضا هنالك العديد من المداخلات من خلال الشباب الموجودين إن كانوا في القتل الموجودة أو من خلال ضيوف المدعوين للملتقى هذا النشاط والحيوية كلها لا يتأثى إلا بوجود منظومة كبيرة جدا عمل تبدأ من المسرح حتى الصفوف الدنيا إلى أيضا وصولهم إلى المسرح الجامعية لوصولهم من الجامعية ومن خلال فرقة الطائف وقدموا عمل بشكرك شكرا جزيلا الفنان المعروف سامي زهراني مؤسس مجموعة المسرح ثقافة رئيس فرقة الطائف المسرحية والمسؤول الإعلامي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي شكرا جزيلا شكرا الكبير والرائع والجميل لهذه المسرحة المتابع المستمر لأنشطة الشبابية من خلال البرنامج الرائع مصرح الشباب من خلال هذه الإذاعة المتميزة صوت العرب التي نكن لها كل تقدير واحترام شكرا لكم وشكرا للمستمعين الكرام مجموعة كبيرة جدا من نجوم العرب تشارك داخل ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجماعي يسعدنا أن نتعرف على أحد أهم الوجوه المشاركة تعرف رأنا أنا اسمي سونيا كات بروائية عالمية نمسوية من أصل لبنان أهلا وسهلا بيكي وأهل لبنان وسعداء بوجودك وعايزين نتعرف عن مشاركتك داخل الملتقى أنا كاتب روائي وعندي كتبت مسرحي وعم اشتغل على عرض مسرحي من من كتابته وطبعاً لقيت بالملتقى فرصة أن نتقارب للشباب نشتغل معهم ونوصلنا ونوصل أفكارنا نشوف إن شو بدهم كمان الكاتب هو لما يكتب أي عمل مسرحي لازم يكون جزء من المجتمع ونحن ككتيب يعني وظيفتنا هلا ننقل أحلى مايد الشباب. وحتى ندربه على الكتاب نقدر نساعده هن حتى عبر عن قراءهن فمن خلال هيدا المنطلق انا اليوم ضيفة الملطقة وجاي من النمسا من فيينا ومبسوطة كثير انه يكون جزء من هالنشاط اللي عم بيصير اليوم يمكن اوتيحت لك فرصة مهمة جدا وانك من اصل لبناني اصول عربية ومقيمة في النمسا في دولة اوروبية وبالتالي طلعتي على ثقافتين العربية والاوروبية كيف افادك هذا في التجربة المسرحية؟ فعلاً هو لما تشهد عروض مسرحية إنترناشونال يعني اللي أي شيء بنعرض برا وعروض دا عربية بتلاحظ همم المجتمع لأنه المسرح هو مرآة بتلاحظ التروحات حالياً العهد الحصر الحالي في الأدب والمسرح والمسرح هو يمثل جزء كبير من ال من الـ المجتمع. من الحراك الثقافي خلينا نقول لأنه عنده نص أدبي حينشغل عليه عنده الإخراج عنده حركة المجتمع فبتلاحظي هموم المجتمع من خلال هيدا العروض بتحسي أنه العروض المسرحية العربية وبالأخص هي المصرية محملة بالطروحات والأفكار والأسئلة وتشبه هذا الـ هذا الـ السورة اللي عم نعيشها نحن وخلنا نقول مش بدي أقول تخبط لأن تخبط يشوز أن يكون كلمة سلبية هل استعداد للانتقال من من عصر لعصر من من فكر لفكر نحن عم نعيش مراحل انتقالية هلا آآ آآ بينما المسرح الأوروبي حاليا يأخذ نقاشات حول أشياء وجودية حول موضوعات مختلفة تماماً من خلال تواجدك داخل ملطقة القاهرة الدولي للمصح الجماعي في تجارب عربية وأوروبية عرضت داخل الملطقة كيف تجدين المصح الجماعي استطاع أن يعبر عن تجارب الشباب وعن طموحات وأمال هؤلاء الشباب؟ مبسوطة أنه في فرق عربية كتير مشاركة من السعودية ومن عدة دول يعني اللي اللي نعرض كتير حلوب وطلب يعني بطلب من الكل اللي عنده وقت يجي يحضر يشجعوا الشباب لأنهم بحاجة للدعم والجمهور بيعطينهم طاقة ليكملوا حنشوف هاليومين لسه عنا كم يوم عروض بس بتأكد بعيد عن الوجوه المشهورة اللي بتطلع على المسرح حوض الشباب هن هن بمثله حقيقة لانه انا ما عندي اسم انا عندي بس ابرز قدرتي على التمثيل فهن بيكونوا أكتر لا يعتمدون على شهرتهم واسمهم يعتمدون على تقاطن وقد قادرين يبرزوا على المصرح ويعطوا الدور حقه ويوصلوا للجمهور جري سعداء بوجودك وبشكرك وبشكر الملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي اللي أتاح وجود نجوم من جميع عنحاء العالم ليس فقط من الدول العربية ولكن أيضا الدول الأوروبية سعداء أن يجتمعوا على أرض مصر من أجل عرض المزيد من التجارب النجاحة للمسرح الجامعي شكرا جزيلا لك وأنا بشكركم ك دوله الوحيد اللي بحسه عنده اهتمام بهيدي النشاطات و اللي بعده بتآمن انه الثقافه تصنع التغيير و, و... وثقافة هي اللي بتحارب الهرهاب و هي اللي بتبني المستقبل انا بشكر مصر كل حدا فيها الراب المسرح السعودي فهد ردة الحارثي الشخصية المكرمة في الملتقاء هذا العام برحبيك على موجات إذاعة صوت العرب وألف مبروك الله يبارك فيكم وفي عمرك وأشكر هذا التواصل وأنا سعيد جدا بهذا التكريم وشكرا مرة ومرتين وثلاثة لصوت العرب الذي هو على دوام التواصل معنا في عالم العربي الفسيح لكي يكون في الفعل صوت لكل العرب. أستاذ فهد ده ليس أول تكريم لك في القاهرة سبق تكريمك من قبل طبعا كل في المهرجان المسرح العربي في 2003 وكنت سعيد في وقتها طبعا هو التكريم في مصر يحمل دلالات كثيرة يعني مصر الحضارة والعلم والثقافة والأدب والفن فبالتأكيد أنه يحمل الكثير من الأشياء أنا سعيد جدا أن أكرم المرة الثانية في مصر مصر بلدي أولا وأخيرا والتكريم بها يعني شيء الكثير دون شك عرب المسرح السعودي فهد ردة الحارسي يعني أعمالك موجودة في كل المهرجانات الدولية وشاهدنا أكثر من عمل هذا الملتقى هو خاص بشباب الجامعات أو الأعمال الخاصة بالجامعات الوفد السعودي أيضا هو ضيف شرف المهرجان كيف تجد هذا الملتقى وهذا الزخم ووجود الأسرة السعودية أسرة الطائف الأعمال المقدمة ودي شك أن هذا المهرجان مهرجان مهم للغاية نجمع شباب الجامعات من مختلف دول العالم مهم أنه مقام في مصر أيضا الأهمية أنه بعد نجاح الدورة الأولى هو يأخذ تجربة الثانية من الجميل جدا أن تكون هذه التجربة الثانية تكون السعودية ضيب شرف السعودية الآن فيها نهضة ثقافية وحضارية كبيرة جدا فيما يخص حتى المستوى الجامعات الأنشطة الموجودة بها المساوح الجامعي والاتبان به فمن الجميل أن يكون موجودين هذا التواجد الرائع اللي يخلق شكله ويعرف أيضا بالفعل المسرح الجامعي والنشاطات الجامعية هناك أسماء جيدة للغاية لديها أبراق عمل لديها بحوت لديها إضافة للتكريم والزميل خالد الحربي الفنان الكبير في هذا الملتقى بالإضافة إلى العروض المسرحية الموجودة دون شك أن هذا الشرف لنا جميعاً أن تكون السعودية موجودة كطيف شرف يشكر الأستاذ عمرو القابيل على كل الجهد اللي يعمله فريق هائل معاه يعمل على مدار الساعة مصر تستحق الأجمل والأجمل والأجمل دائما. عرام المسرح السعودي فهد ردة الحارسي عضو فرقة مسرح الطائف أحد أبناء عاصمة المسرح السعودي وفرقة الطائف فرقة من مدينة الورد تكريمك داخل هذا الملتقى الهام هو تكريم لكل المملكة العربية السعودية والأهل مدينة الطائف شعور الفرقة وهي يعني موجود من عدد كبير معاك هنا في مؤتقها هاجيج أنه ليس الفرقة فقط كل زملاء الموجودين من مناطق المملكة ايضا الزملاء واخوة العرب الموجودين هنا المصريين اللي حاطوني بحبهم طوال المهرجان كلها تحمل اشياء كثيرة يعني معنى التكرين هو باقة ورد تمنح الانسان وتحفزه للافضل القادم وتشكر على ما قدم سابقا هي منطقة يرتوي فيها الانسان من نبع صافي يستطيع منه ان يشعر بقيمة ما قدم كل الشكر والتقدير والحب والمودة لكل الزملاء الذين شرفوني من البحرين من الكويت من السعودية لحضور حفل التكريم هذا سافر خصيصا من أجله كل الشكر لكل القلوب اللي حطت بحبها في مصر والدول العربية أنا ممتن ممتن ممتن للغاية للكل وأيضا ممتن لصوت العرب أني أنا الآن ضيف عليه وهذا شرف عظيمي فرقة الطائف المسرحية تضم عدد كبير جدا من الشباب. كيف تجد مسرح الشباب في المملكة العربية السعودية بصفة عامة وفي الطائف بصفة خاصة؟ دون شك الشباب هم المقود الحقيقي هم القادم هم المستقبل هم الأمل لذلك تسعى الدول دائما للاهتمام بهذه الفئة للعناية بهذه الفئة نريد أن ننظر لنفسنا بعد عشرين سنة يجب أن ننظر للشباب انظر لشبابك ثم من خلالهم تستطيع أن تنظر إلى مستقبل خلال 20 عام الشباب لهم دور هام للغاية الآن في المملكة العربية السعودية في مختلف المناحي سموه لي الأهد وهو يقود حركة شبابية هائلة الآن في البلد في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية إلى آخرين ليس هنالك من جانب الشباب متواجدين فيه ويعملوا بفعالية تامة تمنح لهم كل الفرص، تمنح لهم كل المساعدات، تمنح لهم كذا بالشكل يبشر بخير كبير بإذن الله على أكل. ما أتمنى بالفعل لكل الدول العربية أن يحظى أو تحظى فئة الشباب بالاهتمام الأمثل إذا أرادت بلد أن تنظر لسورتها بعد 20 أو 30 سنة يجب أن تنظر لشبابها وتدعمهم بالشكل المناسب. عرب المسرح السعودي فهد ردة الحارسي تواكب مع تكريمك في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي تحضير أول رسالة دكتوراه في مصر عن مسرح فهد ردة الحارسي هذا أيضا شرف لي شرف لي إضافة إلى من ال من الجميل اللي أشعر به يعني في السنوات الأخيرة إنه كثير من رسائل الماجستير والدكتورات سواء في الجامعات السعودية أو في جامعات في مصر أو في المغرب هي تعمل عن نصوصي وتعمل وهذا بالتأكيد أنه شيء يفتخر به الإنسان أن يكون حتى مادة بحثية لي أو يجد الباحث مادة علمية لدى هذا الكاتب أو ذاك أشعر بالفخر الشديد في مصر طبعا شيء مهم للغاية ونحن نعرف قيمة مصر وعلم مصر وجامعات مصر أن تعد عني رسالة دكتوراه رسالة في هي الأولى في مصر لكن في رسائل أخرى في دول أخرى نعم في المغرب في رسائل رسائل وفي السعودية في رسائل في رسائل ماجستير الآن تجهز في رسائل إلكترال الآن تجهز أيضا في السعودية وفي المغرب و... فأنا سعيد بهذا, ال... بهذا الشيء عندما يسأل الكاتب أنه أصبح مادة للبحث في الجامعات دون, أن... دون شكل ذلك يعطي له بكاسا داخليا أن ما قدمه لم يكن إلا شيئا جيدا يعني تستحق عرب المسرح السعودي وإحنا سعداء جدا ان حضرتك ديف عزيز علينا في صوت العرب وفي مسرح الشباب بشكرك شكرا جزيلا وإقامة طيبة ومشاركة يعني فاعلة وألف ألف مغلوك التكريم الله يبارك في عمرك وشكرا لك يا صوت العرب الذي حضرنا دائما عبر برامج وعبر أشياء وشكرا لتواصلك الجميل شكرا للمسرح الشباب شكرا لكل في اللي في صوت العرب ناسي للذي اسمع, اسمع. الشتاء لا يأتي فجأة لا يأتي فجأة ستعيد الحمل بالر ووو دكتور بشار عليوي النجم العراقي المعروف الذي ارتبط اسمه على مدى سنوات بالمسرح الجميعي ومصرح الشاعر صاحب تجربة ثرية من العراق بنرحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب. ليشرف الشرف طبعا يتجدد اللقاء عبر صوت العرب هذا البيتون الثاني أو البيت الثاني أنا أعتبره دائما ومعك العزيزة بستابة غادة التي وهذه اللي على طالما تابعت يعني ما يقدم من مهرسة المسرحية في مصر وفي عموم العالم العربي من مهرجانات مسرحية فبالتالي لها الفضل الكبير في نشر يعني الإعلام وتبشير بهذه النتاجات المسرحية نعم. دكتور بشار عليوي وندوى مهمة اليوم عن اتجاهات المسرح الجامعي كان فيها ثراء في الأسئلة والحضور وحضرتك كنت مدير الندوى اطلالة على هذه الندوى حقيقة هذه الندوى اليوم أنا شخصيا اعتبر نفسي محفوف جدا لأنه سبب المشاركين فيها الأستاذ الدكتور محمود نسيم وهو باحث وناقد وشاعر وأستاذ في أكاديمة الفنون والأهرباء طويل في المسرح الجامعي على مستوى التحكيم على مستوى مشاهدة هذه العروض ومواكبتها لسنين طويلة. بالتالي قد اليوم استفدنا الكثير يعني مما طرح من مداخلة مداخلة الدكتور محمود نسيم على وقد أشار الدكتور محمود على مسألة اختيار النصوص إلى مستوى إلى مسألة الوعي المتبلور لدى الطلبة الجامعيين بسبب الموارسة المسرحية داخل الجامعة أو ما يسمى بالمسرح الجامعي فهي قضية مهمة جدا أشارة لها الكثير من الباحثين في عموم الدراسات المسرحية العربية أيضا لدينا الدكتور محمد عبد المنعم أستاذ التنفيذ والأخراج في كلية الأداب بجامعة, بجامعة الإسكندرية وهو ابن المسرح الجامعي هذا الرجل قد أسس العديد من الفرق التنفيذية في عدد من كليات الإسكندرية وهو من المشتغلين والفاعلين في مدينة الإسكندرية درية وفي عموم يعني جامعتها مؤسساتها الأكاديمية قد أشار إلى مسألة التمويل وما يصادف المشتغلين في المسرح الجامعي من الطلبة ولا المخرجين من الأساتذة من مشاكل تتعلق بهذا الجانب إضافة إلى أنه أشار إلى قضية مهمة إنه تتميز جامعة السكندرية والفرقة التنفيذية في هذه الجامعة بتقديم العروبة المسرحية الغنائية باعتباره اتجاه مسرحي جامعي متفرد على مستوى جمهوري مصر العربية وكذلك كان ثالث في المتحدثين فيه إنه آخرهم هو المخرج عمرو قابيل وهو ابن المسرح الجامعي وهو مدير رئيس ومؤسس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ويحسب له الفضل الحقيقة ولفريقه في مؤسسة فنانين مصريين بأنهم أوجدوا تباهرة دولية معني وهي الأولى في مصر تعنى بالمسرح الجامعي تحت يافضة ملتقى القاهرة الدولي لمسرح الجامعي أيضا أشاره لأنه تجربة الشخصية، فبالتالي السمزاج هذه الأوراق الفلافة مع ما تروح وتشاد يعني كنتي حاضرة معنا مع ما تروح مع مودا قد يعني قد أعطى فرائحا كبيرة لهذا الندوة وهذا وهذا حسبه يعني إنجاز شخصي لي وأنا محفوظ اليوم في هذه الندوة المهمة نعم. دكتور باشر عليوي الكثير من الإنجازات في مجال مسرح الشارع المسرح الجامعي مصرح الشباب ووجود حضرتك اليوم داخل هذا الملتقى المعني بمسرح الجامعات أيضا الوفد العراقي يشارك مشاركة قوية من خلال مصرحية تعرض داخل هذا الملتقى كيف تجد هذا التناهم العربي في الملتقى الدولي للمسرح الجامعي أعتقد إنه وجود هذا الملتقى هو يقدم في فسأ مسرحية جامعية عربية بالإضافة إلى عدد من العروض الأجنبية. هذا التلاقح الفكري وووقضية الأهم إنه وجود هؤلاء الطلبة الجامعيين في داخل يعني مصر اللي هي دائما سباق أن تجمع العرب أعتقد هو سيعطي في مهرة على المدى المنظور لم نقول المدى البعيد لأنهم أكيد سيستفادون الكثير من مشاهداتهم من استماعهم للندوات واشتراكهم في الندوات الدولية يعني يمتاز ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بتنظيمه لعدد من الورش الدولية المهمة على مستوى التهذيف والكتابة والدراموتورجية وحتى المسأل والغناء والرقص وحتى التصوير بالتالي أن هذه العروب ووجودهم هم هنا سيعطيهم حافظ أكيد بعد عودتهم إلى بلدانهم في أن يقدموا الشيء الأهم بمعنى أنه الملتقى الملتقي يوفر لهم مرآة حقيقية لما يقدمونه وسيستمعون أكيد للطروحات التي تطرح في من حوارات ما بعد العروب هذا سيساعد أكبر في بناء شخصية طالب وهذا ما يدعو إليه. يعني المسرح الجامعي في أنه إعادة اكتشاف الذات وبناء شخصية الطالب من خلال المسرح وهو دام المسرح هو دواء لكل داء فبالتالي هو اليوم اجتماعي والتقائي في هذا المكان عبر ما يغفره ملتقى القاهرة ومصر العزيزة أكيد سيعود بالخير ونفع على مستوى بنائهم الشخصي سعداء بالنجاح الباهر لندوة اتجاهات المصح الجامعي سعداء بوجودك على أرض مصر وسعداء بوجود الوفد العراقي المشارك داخل الملطقة الدولي للمصح الجامعي شكرا جزيلا لك دكتور بشر علي شكرا لحضرتك يا أساس الغادة وشكرا لهذه بإلداء التي هي أعتبرها أيضا وأعيد أكرمها بيت الثاني شكرا لكم فنان السعودي المعروف خالد الحربي مكرم الدورة الثانية من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي سعداء بوجودك معنا على موجات إذاعة صوت العرب أكيد أنا أسعد وكمان سعيد أكتر بوجود رصة العرب القناة العظيمة الكبيرة تكريم حضرتك داخل مصر ويمكن أنت قام معروفة في العالم العربي كله بنتبع عمالك بكل الحب وكرمت في أكثر من دولة كيف جاء التكريم المصري؟ يعني التكريم في مصر يعني له طعم خاص بالنسبة لي أنا تعلمت المهنة في مصر وبداية شهرتي ومعرفة الجمهور كانت من خلال وجودي في مصر والأعمال المصرية اللي شاركت فيها. فيعني بعد مرور السنين هذه كلها إني أكرم في مصر ومصر هي من هي أصلاً على مستوى العالم العربي بالنسبة في الأمور الفنية وغير الفنية الحقيقة الثقافية بصفة عامة فشيء يدعو للفخر بالنسبة لي أكيد الفنان السعودي معروف خالد الحربي وجود حضرتك ضمن الوفد السعودي والمملكة العربية السعودية هي ضيف شرف هذا الملتقى وحضرتك أيضا لك ندوة هامة جدا اليوم داخل الملتقى الحقيقة طبعا هموم المسرح الجامعي لا تنتهي وأعتقد أن هي متشابهة إلى حد كبير في أغلب وطننا العربي وإحنا هنا اليوم موجودين علشان نتكلم عن حمل المسرح الجامعي في السعودية وكيف أنه هذا المسرح الجامعي عنده تحديات كبيرة والأساليب والأشياء اللي راح نتبعها علشان أنه هذه التحديات يعني نذللها خصوصا مع الانفتاح الأخير اللي اللي موجود في المملكة ونتمنى إن شاء الله إنه يكون هذا كله في صالح الطالب الجامعي وصالح الموهوبين في في المسرح وصفاء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والاستثمار في الثقافة ووجود فنان قام مع مجموعة من الشباب كيف يمكن أن تؤثر قامة فنية على شباب الجامعات السعودية والعربية؟ أعتقد أنه بالإمكانيات المتواضعة اللي موجودة عندي بالإضافة للصدق والشغف بأن أنا أقدم شيء حقيقي لهذول الشباب وأن أحاول أن أنا يعني أعطيهم كل خبرتي والأشياء اللي موجودة عندي وأفيدهم بقدر الإمكان كل هذا ممكن يساعدهم الحقيقة في انهم يكسبوا يعني من خبرات اللي موجودة على مر السنين قد ما ممكن يفيدهم حتى بلاش إن نكونوا ممثلين حتى كمتذوقين مسرح مش لازم يكونوا يعني كلهم ممثلين والكلهم مؤلفين وهذا لكن على الأقل يعرف يتفرج مسرح بعد كده وهذا كثير مهم وإحنا يعني في الأخير أنا عنصر صغير في ترس كبير إن شاء الله أتمنى أنه يكون هذا موجود هذا الترس بأنه يعني يكون في بعد كده عند معاهد وعندنا أقسام مسرح موجودة في الجامعات ناس كمان جايين من برا. يعني كل هذه الأشياء ستساعد هذول الشباب وأتمنى أننا نكون عنصر مفيد في وسط جمعيات الثقافة والفنون في المملكة العربية السعودية جمعية الإحساء جمعية الطائف للثقافة والفنون الطائف عاصمة المسرح السعودي مدينة الورد وده الوعات الغيم كما يقال عنها لديها العديد من الشباب الذين يقدمون أعمال مسرحية ويمكن فرقة الطائف تحديدا. العدد الأكبر فيها من الشباب كيف تجد هذا التناغم المسرحي داخل المملكة؟ الحقيقة طبعاً الطايف لهم وضع خاص من أكثر من 30 سنة وهم يعني أخذوا على عاتقهم مسألة أنهم يعني يتبنوا قضية المسرح ويتحفون كل شوية بمجموعة كبيرة من الشباب اللي يعني بينتشروا بعد كده في الساحة والحسا تاريخ طويل وثقافة وحضارة مختلفة <تصفيق> عن باقي مدن المملكة فعلشان كذا في أثر جيد الحقيقة باللاقي دائما من المسرح الموجود في الحسا وهذه ميزة يعني مضافة موجودة في الجهتين هناك الشباب في الطايف وهنا الحضارة والثقافة الخاصة في الحسا وأفادونا حتى خريجي الحسا وخريجي الطايف أفادوا المسرح وصفة عامة في السعودية بشكل جيد ونتمنى أن ينتشر هذا في المدن الثانية كلها يعني يصابوا بنفس الفيروس هذا فيروس المسرح سعيدة جدا بوجود حضرتك معنا على موجات إذاعة صوت العرب الفنان المعروف الفنان السعودي المعروف خالد حرب استعداء بتكريمك على أرض مصر و بين المملكة العربية السعودية ضيف شرف هذا المطار شكرا جزيلا لك. شكرا لك وأنا أكثر سعادة وجودي معكم شكرا طنان المعروف عمر قبيل رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي سعداء بهذا النجاح الذي تحقق على أرض الواقع نجاح يعني فاق كمان توقعاته فقه نجاح الدورة السابقة أهلا بك على موقعات إذاعة سترعة أهلا وسهلا فندم أهلا بكم أستاذ عمر يعني حضرتك يعني استطعت أن تجمع العديد من الدول العربية والأجنبية على أرض مصر في هذا الملتقى الهام بعد مرور يومين على افتتاح المهرجان كيف تجد هذا التفاعل؟ لا يعني الحمد لله هو الشغف اللي عند كل الضيوف المرتقة والحماس والحراك اللي تقريبا ما يعني من 9 صباحا لغاية 11 أو بعد 11 بالليل كمان ويعني وأنا مبارح حتى كنت بقى تزلهم والليوم طويلة أو لي لا يعني عايزين فعاليات تانية بطول اللي فده الحقيقة يعني الجملة دي يعني تسببت لي في سعادة كبيرة جدا جدا لأنه روح المسرح الجامعة وروح البروفات في الجامعة فعلا فعلا وصلة للمسرح مرتقى وصلت لكواليس المرتقى وصلت لتفاعل المدربين والنقاد وال... يعني انا مثلا امبارح حصل موقف أكثر من روعه احنا عندنا ورشة دي الأولى من نواح على مستوى المهرجانات العربية كلها هي ورشة مباريات في الارتجال. هو إحنا بعد العروض اللي ما حتخلص أو الفرق حتخلص عروضها المدرب الفرنسي شكيب جاي بيعمل زي ماتشات في الارتجال بين الفرق. ففوجئت المريح بإني المدربين بيقولوا طب إحنا عايزين نخش فرقة في التنافس مع مع الفرق المصرية الكوتش اللي هم جيني يدربوا فالحقيقة هي دي روح المسرح حجمها يعني الشغف بالفكرة الجديدة الشغف بالمغامرة روح المغامرة رحل الاكتشاف فالحقيقة يعني الحمد لله الوقت حس انه عمل حاجة مهمة حاجة كبيرة اعجاب الديوف بكل تنظيم المرتقى والفعاليات اللي بتتم بمنتهى الدقة في موعدها ب... بالصراء اللي فيها سواء حتى ال... الندوات المؤدي المستديرة والورش اللي شغالها تقريبا في 12 مكان مختلف في توقيت واحد العروض المسرحية اللي يعني الحياة... عام كامل بتشتغل على المعارجين. والله عام كامل من انتهاء الدورة الأولى وقابليها سنتين تجهيز لفكرة المرتقة نفسه وفعلا يعني زي ما بيقولوا من جد وجد يعني احنا مجموعة كبيرة جدا بنشتغل بشكل تطوعي تماما مجموعة كبيرة من الشباب أعضاء لج... لجنة التنظيمية إدارة المؤسسة يعني كلنا من بروح الشباب بروح الجامعة بحب شديد جدا للفكرة ومؤمنين بالفكرة وبالنهار ده بن... بنجني السمار يعني أكيد يعني يمكن كمان النجاح لم يمتد فقط إلى قاعات العرض وقاعات الندوات شاهدنا ألاف من المشاهدات لما يعرض على الصفحة الرسمية للمهرجان ده دليل على أن كل دول العالم بتتابع المهرجان أنا, يعني انا مش عارفة تتابع الانبوكس لانه يعني فعلا حتى الفرق اللي ما وفقتش انه يتيجي ومصر طبعا محكومين بعدد معين من الضيوف الواحد يعني المتابعات كبيرة جدا جدا لسه في احد يعني الضيوف جايين من بلجيكا وبيقول لي يعني هناك في اهتمام كبير وسنة جاية في اكتر من جامعة من بلجيكا عايزة تشارك في جامعة من اكديمية مهمة في سويسرا بعد طولنا بيتابعوا كل يوم فعاليات المرتقة الحقيقة التواجد الأفريقي يعني تدد دول الأفريقية كتير أفريقية كتير تتبعات دينا وعايزة تعمل مشاركات مختلفة والجميل بقى أن مشاركات مش من خلال المسرحيات بس أنت كمان عايزين يجوي في ورش عايزين يشاركوا في الهدوات في حراك حقيقي حاصل على أرض الواقع يعني إحنا بنشكر ربنا عليه ونوفقنا ويعني إن إحنا نجحنا إن إحنا نعمل ده أخيرا الفنان عمر قبيل شعورك بعد أن أصبح هذا المهرجان أحد المهرجانات المهمة على خارطة المهرجانات الدولية وهو المهرجان الأول من نوعه في مصر للمصرح الجامعي والله شعور بالسعادة الكبيرة جدا وانا انا عملت رسالة كبيرة في حياتي قدمها البلدي شعور بالفخر ان انا عملت حاجة في بلدنا حلوة تفيد الشباب وت... وتلقى صدى عند قطاع كبير جدا هو شباب الجامعة والشباب المستقل اللي كمان على فكرة مش الجامعة بس كل اللي معني بالمسرح شعور بالفخر والاعتزاز من السادتي الكبار اللي وقفوا ودعموني نفسيا ومعنويا وساعدوني كتير بالنصايح وبالتفكير ممتني ليهم جدا جدا فالحمد لله الواحد يعني يحس انه في هذه الحياة الفترة اللي عاشها عمل حاجة لها بصمة كبيرة الحمد لله يمكن انا كمان عايزة انقل حضرتك الشعور لإحدى الفرق الخاصة هي جامعة عين شمس انها نجحت في الوصول الى هذا المهرجان وبتعرض فيه وهم كان من ضيوف برنامج مسرح الشباب فيعني مش قادرة اوصف لك اديها فعلا سعادته الحمد لله الحمد لله. شكرا جزيلا لك شكرا يا مسرح الشباب مع غادة كمال وائل الدمنهوري مصرح الشباب الإخراج أماني أحمد